وتصرف المدن والمصانع فضلاتها في البحيرات والأنهار وهي بذلك تلوث المياه ثم يعود الناس بعد ذلك للبحث عن مصادر جديدة للماء وقد يحدث نقص في الماء حينما لا تستثمر بعض المدن مصادرها المائية على الوجه الأمثل وكلما زاد احتياجنا للماء مرات ومرات وجبت علينا الاستفادة أكثر فأكثر من مصادر مياهنا وكلما تعلمنا أكثر عن الماء ازدادت مقدرتنا على مواجهة تحدي نقصان المياه الماء في المنازل يستعمل الناس الماء لأكثر من حاجتهم للبقاء أحياءا فهم يحتاجون إلى الماء للتنظيف والطبخ والاستحمام والتخلص من الفضلات فاستعمال الماء بهذه الصورة يعتبر ضربا من الرفاهية لكثير من الناس وملايين المنازل في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية ليس بها ماء جار ويتعين على الناس هناك سحب الماء يدوياً من بئر القرية أو حمله في جرار من البرك والأنهار البعيدة عن منازلهم ويمكن أن يستعمل كل فرد في بلد متقدم ما معدله 260 لتراً من الماء في منزله يومياً تتطلب معظم النباتات التي يزرعها الناس كميات كبيرة من الماء فعلى سبيل المثال يلزم أربعمائة وخمسة وثلاثون لترا من الماء لزراعة كمية من القمح تكفي لخبز رغيف واحد ويزرع الناس معظم محاصيلهم الزراعية في المناطق ذات الأمطار الوفيرة ولكنهم في سبيل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء فإنه يلزمهم ري المناطق الجافة ولا تعتبر كميات الأمطار التي تستهلكها المحاصيل الزراعية من ضمن استعمالات الماء حيث إن مياه هذه الأمطار لم تأتي من موارد مياه البلد ولكن مياه الري من الناحية الأخرى تعتبر ضمن استعمالات الماء إذ إنها تسحب من الأنهار والبحيرات والآبار ولا تعتبر كميات الأمطار التي تستهلكها المحاصيل الزراعية من ضمن استعمالات الماء الاستعمال الوحيد الكبير للماء هو في الصناعة ويلزم حوالي 270 طن متريا من الماء لعمل طن متري واحد من الورق ويستعمل أرباب صناعة النفط حوالي عشرة لترات من الماء لتكرير لتر واحد من النفط وتسحب المصانع في الولايات المتحدة حوالي 530 بليون لتر من الماء يومياً من الآبار والأنهار والبحيرات ومع أن الصناعة تستعمل كميات وفيرة من الماء إلا أن نحو 2% فقط من هذا الماء يعتبر مستهلكا مهدرا ويعاد معظم الماء المستعمل في عمليات التبريد ثانية إلى الأنهار والبحيرات التي أخذ منها أصلا والماء المستهلك في الصناعة هو ذلك الماء المضاف للمشروبات الغازية والمنتجات الأخرى وتعتبر هذه الكمية معادلة لحوالي 52% من كميات الماء المستعمل في ذلك القطر وكذلك كميات الماء القليلة التي تتحول إلى بخار في أثناء عمليات التبريد يستعمل الناس الماء أيضاً في انتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لإضاءة منازلهم وتشغيل مصانعهم وتقوم محطات توليد الطاقة الكهربائية باستعمال الفحم الحجري أو أي وقود آخر لتحويل الماء إلى بخار الماء في عمليات النقل والترويح بدأ الناس استخدام الأنهار والبحيرات في تنقلاتهم وحمل بضائعهم بعد أن تعلموا بناء القوارب الصغيرة وبعد أن بنوا القوارب الكبيرة أبحروا في المحيطات بحثا عن بلاد وطرق تجارية جديدة وما زالوا يعتمدون على عمليات النقل البحري لنقل منتجاتهم الثقيلة كالآليات والفحم الحجري والحبوب والزيوت بنى الناس معظم متنزهاتهم ووسائل ترويحهم على امتداد البحيرات والأنهار والبحار وهم يتمتعون بالرياضات على الماء كالسباحة وصيد الأسماك والإبحار كما يتمتعون بجمال البحيرات الهادئة وشلالات الماء الهادرة وبالأمواج الصاخبة وهي تتكسر على الشاطئ